الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مثرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يتهدئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 لتتو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي تخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأطفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِمْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويثألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرحوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا قال مسرحوها ولو جهتكم بأهدا مما وجدتم عليه آبَاءَكُمْ قالوا إِنَّا بما أُرْسِلْتُم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المكذبين وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عتبه لعلهم يرجعون بل مستعث هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم جا وقالوا هذا سحر وانا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا تخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وتررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الْحَيَاةِ الدنيا وَالْآخِرَةُ عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نطيض له شيطانا فهو له قرين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 أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوشي إليك إنك على قراط مستقيم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 فلما كشفنا عنهم العذاب إِذَا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليت لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبطرون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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آتتون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يطدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا طراط مستقيم ولا يخدنكم الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالشكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 ولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاطفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون